أنت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> of the Lord. One uh of -huh. uh -huh. uh -huh. my the all نزل ماءين الكتاب بها حق خير وصادق إِنَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِلَى اللَّهِ نَاصِبُونَ قُلْ باوزی زوزن تی پانم اللهم لا يقفی عليکی شیخ کن و يشاهد لا إله لا Amen. Mm -hmm. والله انك يوسف يوم ترى ارحمك لا وعند الذي اصطوى وامر كثير لا لا, لا إله إلا هو لا إله إلا